بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعري حكيم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 سالتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبل العد لكم تحتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خنق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإما إلى ربكم لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفر مبين أم اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسوده وهو كظيم، أومئ ينشأ في الحبيبة وهو في الخصاب غير مبين، وجعل المدارئك الذين هم عباد الرحمن إلى ثاء أشهد خلقهم. ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء اللهم ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم، ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرسون، أم أتيناهم كتابا من قبره فهم به مستمسكون؟ بل قالوا إن وجدنا أباءنا على أمم و إن على آثارهم مهتدون وكذلك ما أوصلنا من قبرك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا أباء ارِهِم مُّقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَحَدٍ مِّمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَإِن تَقُمُّوا مِنھُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباء حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ وَبَيِّنٌ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّ أَنْتَ لَكَافِرُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهُم يَقَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعض بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعل لمن يكفر بالرحمن بيوتا سقفها من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكوون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَقُضّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ نَقَرِينٌ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 فلولا أنقي عليه أسورة من ذاب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأورقناهم أجمعين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 وتلك الجنة التي أولثتمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون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 أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين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 من خلقهم لا يقولن الله فإن يأفكون وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.